كتو. تسعة وسبعة وتسعة و ت س ع كم س ن ط ا ن سي. أدوات الوصل أربعة. أدوات الوصل أربعة. ك ب <تصفيق> لقد نام مع أن التلفزيون كان مفتوحاً. لقد نام مع ن التلفزيون كان مفتوحاً. ن ا م لقد ظل ب ا ق ي ا مع ن الوقت كان م ت خ ر ا لقد ظل باقياً مع أن الوقت كان متأخراً. لقد เขาไม่มาทั้งที่เรานัดกันแล้วนั่นเขาไม่มาทั้ م ที่เรานัดกันแล้ ن โทรทัศน์ยังเปิดอยู่ถึงอย่างนั้นเขาก็หลับหล د งจ ن กที่ทีวีเปิดอยู่ถึงอย่างนั้นเขาก็ลับ لقد كان التلفزيون م ف ت و ح ا ومع ذلك نام <تصفيق> لقد كان الوقت م ت أ خ ر ا ومع ذلك ظل ب ا ق ي ا لقد كان الوقت م ت أ خ ر ا ومع ذلك ظل باقياً رونتك اللاو <تصفيق>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 مع أنه ليس لديه رخصة قيادة، إلا أنه يقود السيارة. ถึ م แมถนน لين، เขา يقود بسرعة. مع أن الشارع زلق، إلا أنه يقود بسرعة. مع أن الشارع زلق، إلا أنه يقود بسرعة. เขา ي و د جاكايان. مع أنه سكران، إلا أنه يركب دراجة. مع أنه سكران، إلا أنه يركب دراجة. ماي ي باي ك ي ن ا ر ليس لديه رخصة قيادة، ومع ذلك يقود سيارة. ليس لديه رخصة قيادة، ومع ذلك يقود سيارة. تانغ ت ا ن تي ن ل ل ي الشارع زلق، ومع ذلك يقود بسرعة كبيرة. الشارع زلق، ومع ذلك يقود بسرعة كبيرة. เ و م ا و แต่เขาก็ยังขี่จักรยานนั่นเขสักครานวามาากนัยร์บุดรร aja นั่นเขาสัครานวามายรดรเธอหางานไม่ได้ถึงแม้ว่าเธอจะจบมหาวิทยาลัยนั่นเธอไม่เจอหน้ามาอหา د د إ ن ه เธอไม่ไปหาหมอถึงแม้ว่าเธอจะมีอาการเ็บปวดก็ตามเธอไม่ไปหาหมอถึงแม้ว่าเธอจะมีอาการเจ็บปวดก็ตามอ ن ه ا لا تذهب ป ل ى الطبيب مع ้ ن ع ن د ธอจะมีอาการเจ็บปวดก็ตมาอเธอา่ม้เธอจร้อรถ ถึงแม้ว่าเธอจะไม่มีเงินก็ตาม ت ت مع เธอจบมหาวิทยาลัยแล้วแต่เธอก็หางานไม่ได้เธอจบมหาวิทยาลัยแล้วแต่เธอก็หางานไม่ได้ อันเธอ د ด้เรมเธอมีอาการเจ็บปวดแต่เธอก็ไม่ไปหาหมอ عندها อาการเจ็บปวดแต่เธอก็ ا ม่ไปหาหมอเธอมีอาการ่เธอไม่มีเงินแต่เธอก็ยังซื้อรถ